ولا أغفر من ذلك ولا أرى أكثر إلا في كتاب مبين ليجدنا الذين أعلموا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 عَلَى الْعَرِيشِ وَبَسَّنَاهُ وَبَسَّنَّاهُ بِجَنَّتَيْنِ جَنَّتَيْنِ زُوَّتٍ وَقُطُفٍ وَمِنْ قَبْلُ كُنْتُ القلوب قالوا ما تفضل قالوا ما تفضل قالوا قالوا الحق وهو هو العلي الكبير ولا تنفع الشفاعة آمين حتى اذا فُتِعَ عن ماذا وإن أسفرم الناس لا ينمون ويقولون متى على الوعد إن كنتم صادتين قل لكم عاد يوم قل لكم عاد يوم لا تستافقون عن ولا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 هو لغب و هو غير قادرين ويما يحشر الجميع ثم يقول بالملائكة هؤلاء إنهم كانوا يعبدون قاروس بحار قاروس بحار أنت ورينا من دمرهم فالتعنوا يعطون الجن أكثر منهم نؤمنون فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا طبعا ونقول إن لم نظن سوء عذاب النار لكي كنتم بلا تكسبون وإذا تسلى عليهم هل يأتنا بيناك ورغوا ما إلا يريد أن يريد ان يضدكم عما كان يعبد آباهم وقالوا ما هذا الا انكم مستوى وقال الذين كفروا للحظ لما اجابوا ان اذا وكان أغسلنا إليهم قبلك من نذير وكذب الذين من قبلهم وما بلقوا معشارا عاتي لهم فكذبوا فكيف كان قل إن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 فإن أدت عذاب شديد قل ما تألتكم من ذكر فهو لكم إن ذكر إلا على الصفار وهو ملاكم لشيء شديد وإن ربي يطفق بالحق علىه